إن ربك لذي المرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما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 111. وتحبون المال حبا جما 112. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا 113. وجاء ربك والملك صفا صفا 114. وجاء يومئذ بجهنم يوم إذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى.